أنا هل يمكن أن يكون لمرض البواسير علاقة بالحسد؟ هل يمكن أن يكون لمرض البواسير علاقة بالحسد القديم؟ أن يترصف الرحم ينزل إلى الدبور؟ هل هو خاص بالحسد فقط؟ ألا يمكن يحدث في حالة السحر؟ التفريق المهم بين السحر والحسد والعين تفريق الشفافية وفي الهالة لا يتحدان هو كل منهما مسمى روحاني مرض روحاني ولكن آلية وهيكلية السحر تختلف خصائص السحر تختلف عن خصائص العين والحسد السحر مادي أكثر مع انها كن عنده الشفافية والاثنين عسيري لكن يقترب من المادية أكثر من, من من من من اقتراب العين والحسد العين موجات أخف شفافيتها أكثر فالتراصد ما يكونش حالة السحر من البطن تسحب تسحب سحر لكن السحر لو بقى في المعدة مش حينزل لانه حيكون سحر مادي إما أن يكون مأكول أو أما أن يكون مشفوق السحر إما أن يكون مأكول وإما أن يكون, مفروف يكون سحر مادي البقى في المعدة يسحب أو ينقل إلى ينقل إلى الأثير يعني إلى الجسد الآخر ويبقى فيه في مكان ما يحدده وبيع السحر وهيك اللي تستحي أمراض العين العين تصيب كل شيء والعين تخدث اي مرض الحسن كذلك السحر كذلك اذا ما فيش مرض معفي من هذه الامور يعني ما فيش نوع سحر يقول لك لا في مرض ما استندش السحر لا كل الامراض سببها السحر وكل الأمراض مسببها العين وكل الأمراض مسببها الحسد ولأن فالحسد فيه أرض خصطة أكثر فهو يسبب أمراض أقوى وأكبث وأكثر إن صح التعبير من العين هذا فيما يتعلق بمرض البواسير نعم يمكن إصابة غدة إصابة مجرى إصابة مسار معين بالحسد أو بالعين أثر على هذه النقطة فأحدث هذا المرض والله تعالى أعلى وأعلى